ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى كَيَانَ عَانٍ لِلْيَمِينِ وَعَانِ الشِّمَالِ قَعِيدْ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ نَاتِئْ وَجَاءَتْ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 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ஜ்கும்ம ச ஈகூஷ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 الْقِيَام فِي جَهَنَّمَ مَكُلُكَ فَالدَّعِيْد مَن نَاعِلٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبِّ கோி தூ கி கனி கோலி தாயி மூலதையு இல கும் விவாய ما يبدل القول لدي وما أنا يوم نقول மிவ மிது கூலிம் தல சிவத்தூலு அல்மீ மீது وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُمَّابٍ حَفِيظٍ مَن خَشِيَ رَبَّهُ مِنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِي غَاءٍ وَلَن تَنِينَا مَزيد